قال مالك رحمه الله تعالى صلاة منا قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنا إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة أولا صبر مالك رحمه الله هذا البحث بالذات بعمل أهل مكة صلاة أهل مكة بمنا ماذا يصلي اهل مكة بمنى وماذا يصلي اهل مكة بعرفات ايصلون أي الرباعيه اربعة او يقصرون الصلاة فقال يصلي اهل مكة بمنى ركعتين ويصلون بعرفات ركعتين واذا رجعوا الى منى يصلون ركعتين حتى يرجعوا الى مكة وهنا القضية تدور حول مسافة القصر وابتداء الشروع في القصر للمسافر اما مسافة القصر فقدمنا الاشاره اليها سابقا فيما ذكره ابن حجر في فتح الباري وذكره ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليهم جميعا في اضواء البيان وما ذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد عن شيخ لسان من تيمية وغيرهم يقولون في ذلك أقوال عديدة ولكن إذا كانت تلك الأقوال لقائلين متعددين وبلغت تلك الأقوال ما يقرب من العشرين قولا وكلها موجودة ومعروضة على الأئمة الأربعة ووصلوا فيها إلى نتيجة اتفاق اتفاق يتفقوا على شيء هل لنا بعد ذلك نذهب ونتتبع تلك الأقوال العشرين ولا التلاتين ولا العشرة ونحاول أن نقارن بينها ونرجح ونقوي ونضعف وقد سبقنا من هو أولى وأحق بذلك لا حاجة إلى الرجوع إلى الوراء ما دمنا قد وجدنا ائمه المذاهب الاربعه قد اتفقوا على شيء في ذلك خلاصة امر القصر في السفر يتفقون وباجماع المسلمين ان قصر الرباعيه في السفر وارد هناك من يقول واجب كما قال الاحلاف وهناك من يقول سنة مؤكده وهو افضل من الاتمام كما هو مذهب مالك ورواية عن احمد والقديم عند الشافع وهناك من يقول من يقول لهمنا الايش القصر مشروع ام لا مشروع انما يختلفون بعد ذلك في المسافة ما هي منهم من يجعل بالزمن كما جاء في احاديث سفر المرأة لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرته ثلاثة ايام جاءت الرواية يومين جاءت رواية يوم جاءت رواية ليلة وكل ذلك ناقشه ولدنا الشيخ الامين وقال لا علاقة بسفر المرأة بدون محرم في قضية قصر الصلاة لأن هذه قضية مستقلة وهذه قضية اخرى ولذا يقول ابن حجر فيما نحتاجه اليوم لو ان امرأة سافرت مسيرة ساعة في ثلاثة أيام لما حق لها إلا مع محرم لأن العبره بغيبتها وانفرادها لا بالمسافة التي تقطعها إذن القضية بعيدة العمق عميقة الجذور ولكن اتفقوا على أن القصر من حيث هو مشروع وفي أي زمن؟ كل الروايات تروح وتدور على ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وابن عباس قد فسر ذلك ما بين مكة وإيش وجده مكة وعسفان مكة والطائف أما الروايات القولية فكلهم يروون إذا سافر أربعة برد قصر الصلاة والبريد معروف عندهم البريد اربعه فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال اتعرفون البريد ما هو نقل البريد في السابق وكيف ينقل البريد الان ينقل بالطائرة كان في السابق ينقل بالخيل من بغداد الى المدينة في يومين فقط وكيف كانوا يفعلون ذلك كانوا يبنون مراكز ما بين بغداد الى المدينة على بعد جهد جري الفرس الجيد بقدر سرعته وبقدر جهده فاذا ما وصل صاحب البريد بفرسه الجيد من المركز رقم واحد الى اثنين كان صاحبه في انتظاره تناول منه البريد واطلق العنان وهكذا جراب البريد لا يتوقف يمضي بسرعة الفرس يطرد باقوى سرعته واسرعهاك حينئذ لا يبيت البريد أكثر من ليلتين حتى يكون قد وصل لإيش؟ المدينة لهم وسائل إعلام أسرع من هذه كان الخبر يصل من الإسكندرية إلى الدار البيضاء في ست ساعات أو أربع ساعات فقط حينما يكون هناك إنذار شديد بإيقاد النار يجعلون سنارات وما أماكن مرتفعة يشعلون فيها النار وبسرعة الضوء يرى المركز الثاني فيشعل يعني مسافة الاشعال فقط والمركز الثالث حينما يرى اشعال المركز الذي قبله يشعل الذي بعده وهكذا يطيرون الخبر بسرعة الضوء اذا البريد كان عندهم على ما كان ينقل به البريد ومسافة الطراد الفرس الجيدة هذا قسموه أو قاسوه اربعه فراسخ والفاسخ ثلاثه اميال ما هو الميل؟ الميل كما اذا وقفت في الخلاء ونظرت في الصحراء انت في مكانك ترى السماء فوق راسك بعيد لكن على بعد النظر ترى السماء قد مالت على الارض عندما ملتقى السماء بالارض في تلك الزاوية يكون منتهاها الميل بالنظر المعتدل وقال البعض هو ان ترى الشخص على بعد مسافة لا تتحقق هو رجل او امرأة هو يمشي او واقف اي مجرد ترى الشخص ولا تستطيع الحكم عليه ها هو الميل وقاسوه بالذراع وبالاصبع وبالشعيرة وكل ذلك مسطر في كتب الفقه والذي يهمنا في ذلك التعارف الذي عليه الناس اليوم لو اردنا ان نأخذ بالحساب الحديث الان وعلى اعتبار الميل كيلو ونصف نص الى اثنين وسبعين كيلو كما ذكرنا بالامس وهو ما قاله ابن عباس من مكة الى جدة وهي اثنين وسبعين كيلو أربعة في أربعة فراسق ب16 16 في ثلاثة اميال ب واربعين في واحد ونص ب وسبعين نص أربعة وعشرين. حطها على التمنى تطلع اثنين وهكذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا قصر في أقل من أربعة برد اذا لا حاجة أن نذهب إلى ابن حزب ويقول إن سافرت في بريد قصرت الصلاه ويذكر روايه عن ابن عمر تصح أو لا تصح لا حاجة إلى المناقشة كما أشرنا سابقا وهناك من يقول ويوجحه بعض العلماء قال ايمان بن تيمير رحمه الله بل والشيخون الشيخ الامين يرجع في اضواء البيان كل ما سمي سفر دون ما تحديد مسافة بذراع او بكيلو او بفرسخ فانه يصدق عليه لغة انه سفر تكسر فيه الصلاه ولكن يبقى الاشكال واي مسافة يمكن ان نعتبرها سفر قد يكون امر نسبي سفر في حقك وسفر في غير حقك مثل ما يقول الباديه ولم حلف لها قالت تحصى رميه حصر تمشي فيها نهار اذا هذا غريب نسبي بالنسبة لاصحاب البادية ولكن على صاحب الحاضره بعيد يحتاج إلى, إيش؟ الى اله توصله وعلى هذا اذا جئنا الى منطق اللغه كما يقول والدنا رحمه الله الخلاف في تحقيق مناط ما هو السفر اذا جئنا الى سين فارأ سفر حقيقة السفر هي الاضاءه تقول اسفر الصبح لذي عيني تقول هذا الاسفار بعد الليل اي انكشف النهار او جاء الضوء قليل وسمي السفر سفرا لانه يسفر ويكشف عن حقيقة المسافر مع صاحبه ترى الشخص في المدينة وفي القرية ومن بعيد من خير الناس ولكن اذا سافرت معه وجئت الى الحل والترحال وجئت الى الاخذ والعطاء وجئت الى المساعدة والمسامحة هناك يظهر على حقيقته ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا جاءه الرجل يزكي الرجل فيقول أرحمت رحمته نسبته يقول له لا عملته في الدرهم والدينار يقول له لا سافرت معه يقول له جيزا ما حرفته لان المعاملة والمصاهرة تكشف عن حقيقة الشخص لك تداخله في داخليته وكذلك السفر ولهذا ربما تجد الشخص عاديا او تجد شخصا عالي المرتبة جدا وتتهيب ان تخاطب فاذا صادت وسافرت معه وجدته الأديب الأريب الصديق الكريم الرفيق إلى كل شيء لماذا؟ لأنه قد يكون في مركزه في مجتمعه يتحفظ ولكن في السفر قد يكون على طبيعته على سجيته وهكذا إذن لو قلنا الميل والميلين هل هذه مسافة تكشف عن حقيقة الإنسان؟ ما يمجيه تأتي أزمات ولا تأتي حالات تبين حقيقته؟ إذن لغة السفر حينما يتأتى منه الإسفار عن حقيقة الشخص وهذه لا تقل عن مرحلة مرحلته فإذا كان الأمر كذلك يتفق هذا التقدير اللغوي مع التقدير الشرعي من حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكفينا كما أشرت اولا امر اتفق عليه الائمه الاربعه لا حاجة لنا الى النقاش والبحث الطويل لن نأتي باكثر مما وصلوا اليه واتفقوا على اربعه برد نأتي هنا الى عرفات ميناء اهل مكة يخرجون الى منى ومن سبعه كيلو وين من السبعين لكن يا اخوان هناك قضية ثانية يتفق العلماء على أن سفر المسافة التي قيل سبعين كيلو يعتد فيها بالذهاب فقط إلا سفر الحج فإنه يعتبر في الذهاب والإياب لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تسافر إلى جهة سبعين كيلو وصلت تلك الجهة هل يتعين عليك أن ترجع كما ذهبت واجبا عليك او لك الحق ان تقيم ولك الحق ان تذهب الى جهة اخرى لك الحق اذا العبرة بالذهاب فقط فلو كنت ذاهبا لقضاء حاجة في خمسة وثلاثين كيلو وترجى خمسة وثلاثين كيلو تقول سبعين اقصر تقول لك لا لان المسافة خمسة وثلاثين فقط والعودة لا تحسبها علينا اما رحلة عرفات فباجماع المسلمين وبموجب الشرع احرمت وانت في مكه لبيك اللهم حج ما هو هذا الحج الحج عرفه فاذا كنت في عرفه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عنده فتاتي الى الحرام واذا جئت الى المزدلفه تاتي وتطوف طواف الافاضه اذا صفه الحج ذهاب واياب مرتبطتان كالرحله الواحده وكما اشرنا كالشخص الذي يقطع محيط الدائره يبدا من نقطه ويدور معها حتى يرجع اليها فالمكي يخرج من مكه محرما ويتحتم عليه ان يعود اليها ليطوف طواف الافاضه اذا رحله الحاج من مكه الى عرفات الى مكه رحله واحده وكم هي قلنا بانها واحد وعشرين وحوالي اثنين واربعين كيلو إذا قاربت السفر اللغوي الذي يصدق عليه تحقيق المناطق السفر وهو محتاج إلى زاد وراحلة وماء وكانوا يحتاجون ذلك قطع بقي عندنا أهل مكة لأن الآفاقية قد يقصر الصلاة من بيته حتى يرجع إلى بيته إذا جاء متاخرا ولم تتح له فرصه الاقامه اكثر من اربعه ايام بمكه فجاء الى يوم السابع من ذي الحج بك حيطلع الى منه جاء في السادس في الخامس بعد يومين ثلاثة حيطلع الى منه يبقى ما في زمن يختم الصلاة فيه الا اذا صلى خلف امام مقيم وهذا باتفاق الائمه الاربعه وليتنبه اولئك الاخوه الذين ياتون من بعض الجهات ونعرفوا اتجاه جهه مغربية او جهه الشاء الغرب ياتون ويقولون ان المسافر فرضه القصر ولو صلى خلف امام مقيم هذا مخالف لاجماع المسلمين اما كلام داود الظاهري فاذا خالف الاجماع فلا يعتد به معلوم ان ابن حزم وجماعته وشيخه اذا خالفوا الاجماع لا, لا يعارض او لا يضعف الاجماع بالمخالفة وإذا كان أمر عليه الائمه الأربعة وباتفاقهم كما يذكر ابن النووي وما يذكر غيره وينقله الشيخ رحمه الله في الأدواء بأن باجماع علماء المسلمين أن المسافر إذا خصل وأتم خلف مقيم فإنه يتم معه لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بخلاف ما إذا كان الإمام مسافرا وأتم به مقيم فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفعوا كما قال عمر لأهل مكة على ما سيأتي إن شاء الله وهنا إذا كان أهل مكة سيخرجون رحلة يتحقق فيها مسافة تقصر فيها الصلاة ما حكم صلاتهم بمن هذه قضية ثانية وقد التبست على بعض الأخوان وهي انه جاءت الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ميل ليس معنى هذا منتهى ستره الى ميل ويقصر الصلاة ولكن بدأ تنفيذ قصر الصلاة في الميل وهذا حينما خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يعلمون جميعا خرج يوم السبت او كما يقول ابن حزم الخميس او غير ذلك صلى الظهر في هذا المسجد اربعا وهو محرم اي لبس لباس الاحرام ادهن وترجل واغتسل ولبس الازار والرداك اي عازم على سفر قطعا ليس هناك تردد والاحتمال ثم صلى الظهر اربعا في المدينة وخرج الى ذي الحليف وهي حوالي عشرة كين اقل من مين ماذا فعل صل... جاءت العصر وهي اول صلاة تصادفه بعد ان خرج من المدينة صلى العصر ركعتين هل نقول ان الرسول سافر الى ذي الحليفه وقصر الصلاة ولا نقول ان الرسول سافر الى مكة وبدأ قصر الصلاة في ذي الحليفة ايش تقول يا جماعة نقول سافر إلى مكة أربعمائة كيلو تسع مراحل ولكن بدأ قصر صلاة فيه بعد أن غادر بيوت المدينة إذا لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في بيته يوم سفرك خلافا لما نجد من بعض الرسائل توزع ومن بعض الأقوال تشاع بين طلبة العلم لتشويش عليهم. ها هو صلى الله عليه وسلم عازم على السفر قطعا ومؤذن في القبائل انه حاج ومن أراد لحج معه فلوا وبدا صلاته في المدينة يوم سفره صلى الظهر أربعا لماذا لم يقصر الصلاة في بيته وقد جاءت الآثار عن علي وعن غيره جاء خارجا علي من الكوفة بعد أن صلى الظهر ثم قدم وخرج في قبل العصر ثم حان الصلاة العصر بعد خروجه فنزل وصلى أربعة فقيل له نحن على سفر قال لولا هذا الخصيص لصليناها ركعتين والخصيص يعني خص صغير بيت من الأعشاب ولكنه تابع للقرية كالصندقة جزء تابع من أعمال القرية يعني الان لو نظرت الى المدينة الخدمات العامة الان تتسع الى ضواحي المدينة لا يجوز لك وانت في ضواحي المدينة ان تبدأ قصر الصلاة لانك بداخل بلدك وعلى هذا يقول الصحيح الذي عليه الجمهور ان قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في المزدلفة ليست غاية السفر ولكن بداية تنفيذ القصر لا يقصر في بيته ولا قبل الخروج من بلده ولكن بعد أن يفارق بيوت القرية وفي زمنه صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة منفصل عن المدينة تماما فبدأ الصلاة هناك فكذلك يقال أهل مكة خارجون لنسك ومشوارهم يعتبر سفرا لغة وشرعا فهم يبداون قصر الصلاة في منا عند ذهابهم في يوم الثامن من ذي الحجة لأنهم بداوا الرحلة وخرجوا من مكة ومن بيوت مكة ولم تكن منا متصدة بمكة كاتصالها اليوم إذا أهل مكة حينما يحرمون في مكة ويخرجون إلى الحج أول ما يصلون إلى منا يكون خرجوا في السفر أم لا فرقوا بيوتهم ام لا؟ صدق عليهم حكم المسافرين ام لا؟ وعلى هذا يقول مالك اهل مكة يقصرون الصلاة بمنى اي في يوم الثامن عند خروجهم وفي عرفات كذلك في عرفات وفي منى عند رمي الجمار وكذلك حتى يرجعون الى ايش الى مكة وفي هذا اثر عن علي رضي الله تعالى عنه كان راجعا من سفر وعند العصر ورأوا البيوت وصلى قصر قالوا قد وصلنا نرى البيوت قال لا حتى ندخلها وهكذا أهل منا لربما رأوا بيوت مكة ولكن حتى يدخلوه كما قال مالك رحمه الله هنا لا حتى يرجعوا إلى إيش؟ إلى مكة إذا لا إشكال في ذلك لا يقول قائل إن المسافة بين مكة ومنا تقصر فيها الصلاة لا يقال إن المسافة بين المدينة والحلية تقصر فيها الصلاة لا بل هي مسافة يستأنف فيها أو يبتدا فيها العمل بقصر الصلاة وقالوا لقد خرج صلى الله عليه وسلم إلى قباء وخرج إلى أحد هل قصر الصلاة في تلك المسافات الجواب لا إذن ما كل خروج يقتضي قصرا بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم وهذا الذي يهمنا في هذه القضية